ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضاة الله وتثبيت وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة برؤة كمثل جنة برؤة أصابها وابل فأتت أكلها فأتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من مخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات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 ذات ما كسرتم من طيبات ما كسرتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تتم الخبيث منه تفقون ولست بآخره ولست بآخره إلا أن تغمض فيه واعلم أن الله غني حمي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يقتل الحكمة فقد أوتي خيرا فَقَدْ أُوتِيَ طَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ